الكرامة لأن الكرامة ستأتي إن شاء الله إما أن تكون اختبارا أو تمرينا أو استدراجا وقد تكون أيضا لبعض الصحراء والكهنة ما يشبه هذا من الخوارق وقد يكون كثير من هذا للدجال كما هو معلوم وذكرنا سابقا بعض الأمثلة من القرآن والسنة فالكرامة ثبتت بالكتاب والسنة وإجماع علماء الأمة وذكرنا مثلا قصة الذي مات حماره ويقال إنه عزير وليس هناك نص يبينه بشخصه إنما هو كلام للمفسرين كما ذكرنا أيضا قصة مريم عليه السلام وذكرنا أيضا مؤمن سليمان وذكرنا كذلك أصحاب الغار وذكرنا الرجل الذي قال اسقي حديقة فلان وذكرنا أيضا قصة أسيد بن حضير الذي كان يقرأ, يقرأ القرآن سورة البقرة وقعت لغيره ودنت الملائكة تسمع تلاوته وكان حسن الصوت وكان حسن الصوت الكرامات ما ينبغي أن تنكر ينبغي أن نعلم أن الكرامات ثابتة بالكتاب والسنة والكرامات هذا جمع مؤنث سالم وهي جمع كرامة والكرامة أمر خارق للعادة هذا هو الكرامة عندما تسمعون الكرامة هو أمر خارق للعادة يجريه الله على يد ولي من أوليائه هذه حقيقة الكرامة هذه حقيقة الكرامة ذكروا لها تعريف وحدود وماهيات وحقائق ولكن هذا التعريف هو قالوا الأفضل هو التعريف الأفضل أمر خارق للعاده يجريه الله على يد ولي من أوليائه ولماذا يجريه الله هذا هو إذا عرفنا هذا لماذا يجريه الله تعالى يجريه تاييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين اولا تاييدا له هذه ستاتي بعض الامثله او اعانا له إعانة لتكون دافئا له على العمل وترفع همته او تثبيتا للتثبيت مثل واحد يكون مسجونا وإذا به وضعوا القيود في يده فباذن الله يفتح القيود هذه وقعت لوريدنا القرى او نصرا للدين او نصرا للدين وانا اعرف شخصا اخذوه في سياره نقل من سجن الى سجن وقال لهم سأفتحها سأفتح قالوا افتحها ولا نعيد اغلاقها مره اخرى ففعل فعلا فعل المهم الشاهد يعني هذه تثبيتا له في المحنه التي نزلت به او قد تكون نصرا للدين بما يخاف إن هذه أشياء أربعة زاد بعض العلماء القسم الخامس وهو من باب الاستدراج قد تكون من باب الاستدراج قد تكون من باب الاستدراج فالعلماء ما هي قلنا تأييدا له أو إعانة أو تثبيتا أو نصرا للدين كما هذه الرابعة لا تأييداً له أو إعاناً أو تثبيتا أو نصر للدين وقد تكون من باب إيش؟ من باب الاستدراج هذه هي تخفى على كثير من الناس فالرجل الذي أحيى الله تعالى له فرصه هذا تعرف قصة واحد من الصالحين يقال له صلة ابن أشيام صلة ابن أشيام يعني كان عنده فرس وكان في السفر وبعد ان ماتت أن ماتت يعني ماذا قال دعا الله عز وجل وطلب ان تحيا الى ان يصل الى اهله وحتى وصل الى اهله فعلا فلما وصل الى اهله قال لابنه ماذا قال وهذه كرامه له قال لابنه ألقي الصرج عن الفرس فانها عاريه وعاريه مسترد طبعا ألقى استعارها من الله، استعارها. ألقى صرج عن الفرس، فإنها عارية، فلما ألقى عنها ماذا وقع؟ سقطت ميتة، سقطت الفرس ميتة، هذه ماذا تسمى؟ هذه كرامة لهذا الرجل، ولماذا هذه؟ إعانة له، هذا مثال الإعانة، إعانة له، عندما ماتت وهو في الصفر وعند حاجياته، سأل الله عز وجل فاحياها له فلما وصل قال له لولده ألقي الصرج على يعني على الفرس فإنها عالية فلما ألقي الصرج سقطت ميتة ورجعت الى حالتها وهذه الحالة التي جاء بها من مسافة بعيدة كلها كرامة من الله عز وجل لماذا قلنا لماذا له يعانى له لأن أعين على نقل إيش على نقل حاجياته على نقل حاجياته وقد تكون ايضا هذه الكرامة لنصرة الإسلام لنصرة الإسلام ومن يقرأ كتاب آية الرحمن للدكتور عبد الله عزام رحمه الله تعالى يرى العجب العجب يرى يعني ما شاء الله كرامات حدثت للمجاهدين هناك يعني كان فعلا الجهاد ولم يكن هناك تعصب للفصائل إلا في آخر ما انتهى الجهاد يعني وكان هناك تربيه قبل ان يدخل الواحد للجهاد لابد ان يمر على مراحل التعليم ومراحل التاديب ومراحل اول ما ياخذ ياخذ ايش دوره علميه في العلوم الشرعيه ثم دوره تدريبيه الان هذا غير موجود ولذلك اصبح عندهم اسهال فكري واعاقه فكريه ولذلك يحاولون إسقاط العلماء وإسقاط أهل العلم ليسهل لهم إيش؟ ليسهل لهم الاستحواذ على الأفكار،, الأفكار المغفلين وعلى عقولهم للأسف فلذلك يعني هؤلاء كانت لهم كرامات كثيرة كانت لهم كرامات كثيرة ويذكروا عبد الله عزم بعضها شاهدها وبعضها حكى له ما هو طبعا مع من شاهده من شاهد على ذلك هذا غير مستبعد لأن الكرامات يعني قائمة إلى يوم القيامة فهذه الكرامات لمن تكون تكون لنصره الإسلام تكون لنصره الإسلام وقلنا هذا الكتاب الذي ألفه الدكتور الأصولي عبد الله عزام رحمه الله الشهيد هذا كله في ماذا في النوع الثاني نصرة للإسلام نصرة للإسلام وطبعا طبع مؤخرا ب بتحقيقي والتخريج، ففيه فوائد مهمة هذا الكتاب، هذا الكتاب ولا سيما كان بقلم أسد المنابر عبد الله عزّ رحمه الله تعالى نصرة الإسلام إذا أردنا أن نضرب الأمثل الأمثل عن القدهما مثلا خذوا ما جرى ل ل العلاء العلاء بن الحضرمي ما جرى للعلاء بن الحضرمي ما الذي جرى له العلاء بن الحضرمي يعني طبعا مشعل وعبر ماء البحر عبر ماء البحر رضي الله تعالى عنه في عبور ماء البحر وحتى يقال انهم تعجبوا لما راوه رأوهم يمشون على الماء ففروا فر المشركون لما راوهم يمشون على الماء فقال لهم اتبعوني فتبعوه يعني معنى ان هذه كلامه وكما وقع ايضا لسعد ماذا لسعد بن وقاص سعد ايش في عبوري نهر دجلة, دجلة. نهر دجلة قصتهما مشهورة في كتب التاريخ طبعا حتى القصة حاول بعضهم أن يطعن فيهما ولكن القصتان صحيحتان وليس هم العلماء يعني لا يشددون في مسائل التاريخ وفي مسائل السيرة وفي مسائل مسائل التفسير ومسائل لا يشددون كثيرا ولذلك قال العراق في ارثيه السيارة وليعلم الطالب أن السيارة تجمع ما صح وما قد انكر فالشاهد عندنا أن هذه الكرامة إما أن تقع إعانة لصاحبها وإما أن تقع نصرة للإسلام وأمثلتها كثيرة ذكرنا قصة الحضرمي وذكرنا أيضا قصة سعد ابي القاص وكتاب آية, آية الرحمن في جهاد الأفغان للدكتور عبد الله عزم يعني نموذج في هذه المسألة نموذج في هذه المسألة هذه هي الكرامة karena الكرامة أمر خارق معنها أمر خارق للعادة عادة ماذا؟ عادة أهل ذلك الزمن لا بد من هذا عادة أهل ذلك الزمن وإلا ما يكون خارقا للعادة في زمانه قد لا يكون خارقا للعادة في زمانه وهذا فلذلك قالوا لا بد من هذا القيد أن يكون خارقا للعادة لعادة آل ذلك الزمن يظهره الله عز وجل على يد ولي من أوليائه كما يظهرها على يد النبي وعلى أيضا تقع على يد ولكن الفرق الاولى الأولى يقال لها معجزة إذا ظهرت على يد نبي والثانية إذا ظهرت على يد ولي من أوليائه كرامة وإذا كان على يد ساحر او دجال او كائن ماذا يقال لها ماذا يقال لها ماذا يقال لها ماذا يقال لها شيخنا بالتحدي اي نعم شعودا و دجال شعودا و دجال طيب بعض العلماء قالوا بان المعجزات والكرامات متساويه في ماذا متساويه لماذا المتساوية متساويه في كونها ناقضه للعادات هذه من هذه الحيثيه نعم وقد سبق أن ذكرنا بعض ما يتفق وما تتفق فيه المعجزه وما تختلف مع الكرامه في كونها متساويه او ناقضه لماذا للعادات فنعم ناقضه للعادات فنعم واضح هذا ما في إشكال طيب بقي لنا المعجزه في اللغه تعم كل خارق المعجزه في اللغه تعم كل خارق خارق لماذا كل خارق للعاده وكذلك الكرامه في عرف ائمه العلم المتقدم فتكون ايش خارقه لكل ايش للعاده لكل عاده المتقدم عادة. المتقدمين. عند المتقدمين نعم. ولذلك يقول سفاريني في منظومته وكل خارق اتى عن صالحي من تابع لشرعنا وناصحي الى غير ذلك فانها من الكرامات التي بها نقول إلى آخر الأبيات يعني ترجعون الى يعني منظومه السفريني في هذه الابيات يتكلم على قضيه الكرامات الكرامات نعم كتاب اي نعم فيه هذا المسائل طيب إذا عرفنا هذا وعرفنا بعض الفروق التي سبق ومع ما أضفناه الآن كم هي خوارق العادة؟ كم هي خوارق العادة؟ طبعا خوارق العادة يعني من الخوارق هي ستة أنواع خوارق العادة من حيث هي يعني كم نوع؟ ستة أنواع من حيث إيش؟ من حيث أنها خارق كما أننا قلنا لكونها ناقضه لماذا ناقضه للعاده الخارق الاول هي المعجزه المعجزه تعتبر خارقا من خوارق العاده لان الامر المعتاد لا يقال له خارق لكن اذا خرج عن الاعتياد ماذا يقال له يقال له خارق العاده وطبعا نحن لا نريد ان نتكلم على كون المعجزه لا بد ان يسبقها تحدي لا بد أن يكون هناك تحد اتي بكذا لا تأتي بكذا إذا استطعت افعل سير لنا جبل الصفا ذهبا الأمر طلبوا منه ان يشق لهم القمر نصفين ولما فعلوا قالوا حتى يأتوا ولا يستطيع أن يكون سحر محمد استحوذ عن الجميع لما جاءوا قالوا سحرنا سحر مستمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإي روايه يعرضوا ويقول سحر مستمر وكذبوا واتبعوا اهواءهم إلى غير ذلك هذه كلها إيش لكن هذه المعجزة لها وقتها إذن أول خارق من خوارق العالم هو المعجزة المعجزة الخارق الثاني ما يسبق المعجزة ماذا يسمى الإرهاصات الإرهاصات كل ما يسبق المعجزة يقال له إيش الإرهاصات والإرهاصات كثيرة مثلاً الإراسة ما هي من عن النبي نعم سناتي عليه إن شاء الله وكل خارق تقدم النبوة ماذا يقال له يعني كل مقدمة للمعجزة ماذا يقال له يقال له إرهاص فالمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بدعوى النبوة واضح؟ انظروا الفرق بينهم المعجزة ما هي ما هي المعجزة أمر خارق للعادة مقرون بماذا مقرون بالتحدي بدعوى النبوه طبعا والارعاص ما هو مقدمه قابل لها قبل المعجزه مثل ذلك مثل ذلك قصه اصحاب الفيل قصه اصحاب الفيل وفي زمانه زمان هذه القصه تعلمون القصه انا لا اريد ان اذكرها كلكم تعرفونها لا يعني عبرها عندما اراد ان يحول البيت وبنى القل بنى كنيسة ليحول إليها المسلمين فجاء عربي يعني كان مشركا وجاءته غيرة على البيت ونطخ جدران الكنيسة بالغائط وغضب وقال بأنه سيهدم الكعب القصة المعروف لديكم وقضية الطيور التي أرسلها الله فالشاهد في هذه القصة في هذه الحادثة كان إيش كان موليد النبي عليه الصلاة والسلام ومن ارهاست يقول العلماء ايضا ما وقع مع الراهب الراهب عندما يعني قصه بعضهم تكلم عليها بحيره نعم وبعضهم صححها وصحيح انها صحيحة لما راى النبي صلى الله عليه وسلم الارهاصات التي شاهدها وقالوا ايضا النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني ما مر على حجر ولا شجر إلا وقال له السلام عليك يا رسول الله. وقال النبي عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم إني لا اعرف حجرا بمكه كان يسلم علي وإني لا اعرفه الان ويقول علي بن ابي طالب لما خرج مع النبي عليه الصلاه والسلام كما في جامع الترمذي ما مر على شجر ولا حجر إلا وسلم عليه بالرساله كان يسلم على نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وغير ذلك من الاراصات ذكروا بعض الاراصات يعني فيها ما فيها يعني شق الصدر، فيها ما فيها أيضاً مسألة يعني صحيح مسألة شق الصدر واختلفوا عدد عدد المرات التي وقع فيها شق الصدر بعضهم أوصلها إلى ست م مرة وهذا طبعاً فيه مبالغة وما ذكروه في مقال بالأقل ما يقال ثلاث مرات أو مرتين أقل ما يقال وهذا غيره هذا يصح فالشاهد عندنا هذه كلها إرهاصت هذه كلها إرهاصات وبعضهم قال إرهاصة بدأت من قبل ولادته والصحيح ينبغي أن نقتصر على قضية, قضية أصحاء الفيل فقط قصة الفيل, قصة الفيل. هناك إرهاصة أخرى إذن المعجزة أول خارق والثاني ماذا؟ الإرهاصة إرهاصة الفرق بين إذا قلت ما هو الفرق بين المعجزة والإرهاص؟ المعجزه لا بد أن تكون مقرونه بماذا بدعوى النبوة طبعا لا بد من التحدي والإرهاصات ما هي؟ مقدمة لماذا؟ قبل تكون مقدمة الإرهاص الثالث او عفوا الخالق الثالث الكرامة الثالث يقال ايش الكرامه الكرامة هو عمر خارق للعادة لكن ما هو الفطرين هو بالمعجزه الله اي نعم يجري الله لما أقول يعني لكن ما الفرق بينه هو وبين المعجزه لا, و... على... لا هذا ماشي هذا القصد معروف أنها... هذا من باب السماء فوقنا والارض تحتنا بالتحدي احسنت كون المعجزه مقرونه بالتحدي والكرامه غير مقرونه بدعوه النبوه ولا هو مقدمه ولا هو مقدمة اذا غير مقرونه بالتحدي ولا هو مقدمه لا تكون ال... لماذا؟ ليكون هناك تحدي ولا أن تكون على يد نبي ولا أن تكون له مقدمة فهمتم طيب تظهر على يد من؟ على يد رجل ظاهر الصلاح وكيف نعلم أنه ظاهر الصلاح؟ لمتابعته لماذا؟ في السنة لكتاب والسنة وطبعاً وليس بالضروري أنه في زمننا قد تكون في زمن عيسى рассказ قل... قل... قال at قال وعم يكون ملتزم متابعة نبي كلف بشريعته هكذا عرفوها. ملتزم بماذا لمتابعته بنا... لمتابعة نبي كلف بشريعته لا بد من أن يكون مصحوب بصحيح الاعتقاد بصحيح الاعتقاد ومع صحة الاعتقاد العمل الصالح لا بد أن يكون صحيح الاعتقاد والعمل الصالح والعمل الصالح بماذا يكون طبعا يكون الكتاب والسنه وان يكون موافق الى اخره الى غير ذلك وان يكون فيه الاخلاص وان يكون وأن يكون. هل يشترط ان يعرف الوالي العبد الصالح ان يعرف ذلك ان يكون له علم بها لا يشترط عالم بها ذلك العبد الصالح او لم يعلم بها عالم بها او لم يعلم بها ما يسمى هذا كرامة وهي كثيرة وما أنكرها إلا المعتزلة والخوارج الكرامة ثالثة ولكن افهم ان هناك كرامات ولا يشترط في الكرامة ها ولا يشترط في الولاية أو في الولي ان تكون له كرامة ولا يشترط وثم ما يقال من المعجزات التي ذكرها النبهاني الكرامات التي ذكرها عن النبهاني والكرامات التي ذكرها الشعراني هذا كله كلام باطل شعراني يذكر في طبقاته العريان ابراهيم العريان انظروا وهو أخذ ذلك من اسمي كان يصعد على المنبر ويخطب وهو عريان يصعد على المنبر ويخطب وهو عريان هذا من كرامتي رحم الله غيره هذا من كرامتي ها. وذكروا أيضا ايضا من كرامته انه اراد أن يخطب امراه وأمام وليها تجرد من الثياب كله هذا من كرامته طبعا وذكروا أيضا من كرامته أنه كان يضرط أمام أصدقائي ويقول ويقولوا أقسم, أقسم بالله هذا الذي فعله هذا من كرمته وذكروا أنه كان يطلب أن تمسك له الحمارة وهذا من كرامته هذه كرامته في أشياء إذا في طبقات الكبرى للش... للشعراوي هل تتعجبون شعران تتعجبون والله يعني أمر غريب حتى الواحد يستحي أن يذكرها بل يستحي أن يقرأها في نفسه أشياء يعني خطيرة وهذه من الكرامات هل تعدوا هذه كلامه واحد يقول على أنه كان يذكر أن أحد الأولياء يعني طبعا في قاموسه رضي الله عنه وانظر من كرامته أنه كان يتبعه الأطفال ويستهزئون به فقال لهم إما أن تذهبوا طيب. إلى حال سبيلكم وإل وإلا مدتم الآن فقال يا عزرائيل طبعا كل ما وجدتم في حديث في عزرائل علموا أنه مكلف يا عزرائيل اقبل أرواحهم وإلا محوت اسمك من ديوان الملائكة <تصفيق> هذه من كرامته ما شاء الله خير إذن معنى أن الكرامة أو كرامة المجاذي يجدونه لا يصلني ثم ذلك يقول هذا يعني لعله صلى في مكان كذا وكذا ويقولون إن أحدهم أيضا كان يجري عليه بالسيف وكان يقول كلام سفاهة ويسب وكذا لما قال وتر ولما جاء الناس يعني أخذ السيف وصرّي ثم جلس على المنبر إلى العصر وجاءوا ناس اخر وقالوا هذا صلى بنا في مسجد كذا وقال الطائف آخر صلى بنا في مسجد وذكروا أكثر من ثلاثين مسجد صلى فيها إشادة اللي كيقولوا كي على أن الولي عنده استمذت إيش هذا الكلام ما هذا الكلام يعني لص إيش هذا الكلام هذا ولي ولا لس يعني ما أدري إيش من أين يأتون بهذا وكيف العقول هذه التي تصدق علي الخرافة <تصفيق> كيف, كيف يعني ما شاء الله كيف يعني الناس يصدقون هذه الخرافة <تصفيق> هذه خرافات وبعضهم يقول على انه فلان يعني قال حتى قال هذا المفتي مفتي مصر إيش اسمه هذا جمعة. جمعة. هذا الخبيث هذا الخنزير هذا السرطان يعني, يعني يقول على ان ممكن قوله هل الولي ممكن ان يزني قال نعم الكريم اذا أعطى لا يمن قال يعني الناس يعترضون ربما اذا رايت الولي يزني لا تعترض هيئ له المال ليغتسل هذا من كرامته هذا الكلاب هؤلاء, هؤلاء هذا اذا قال عليه الكفار افيون الشعوب فلذلك هذه ليست كرامات بالهذا دجل هذا دجل وهذا نسميه خرامات فلهذا السبب ينبغي ان يتنبه ولذلك ابن تيميه رحمه الله اذا قلت لكم ينبغي ان تقراوا كتاب الفرقان للشيخ الاسلام ابن تيميه وطبع مؤخرا مشروحا وطبع مستقلا وهو طبع في مجموع الفتاوى يقول ان الله لم يتخذ وليا بوالا على عقبه فقال إذا رأيته يبنو على عاقبه وعلم أنه ولي من أولياء الله. ولي من أولياء الله فهو على عاقبه كيف يكون ولي كيف يكون يقول هذا مجذوب يعني جلبه الله إليه النحاس برحمه الله يقول نحن لا نعلم في الإسلام إلا أن يكون عاقلنا ومجنونا إذا في أي نوع هذا النوع الثالث أين هو مجذوب معنى المجذوب جلبه الله إليه خرافة إشأل خرافة والله يلأ للأسف الآن وزارات الأوقاف يعني أرادت من ال ال الأمة أن ترجع إلى الجاهلية الأولى إلى الجاهلية الأولى أرادت من الأمة أن ترجع إلى الجاهلية الأولى ولذلك لأن يمنعون المساجد ويغلقون المساجد بدعوى إصلاح ويصلحون الأضرحة فالله المستعان الله المستعان لكن دين الله منتصر لا محال دين الله منتصر ولذلك قلنا هذا إيش من الكرامات يعني من الخوارق العادة المعجزة ثم الإرهاصات ثم إرهاسات. الكرامات قلنا الكرامات احذروا من الكرامات الدجاجلة والطبقات والله أنا قرأته ولكن الغريب يعني الذي يقرأه لا بد أن يمتضحكا وغيظا لا تستطيع مع نفسك تستحي مع نفسك وأنت تقرأها هذا إيش هذا شواء هذا, هذا ولي إذا كان هذا ولي كفرط به ولي يفعل كذا وولي يفعل كذا شهد. فالله المستعان كما يحكي أحمد الغماري اذا قراته في كتاب جؤنة العطار يقول على أنه سمع أن هناك زاوية فيها الصالحون فيها الأولياء وفيها الذاكرون فذهب قال فحضر معهم وأعجبه الآمن قال ليلا قال له انزع سروارك لماذا قال لنذكر الله أي ذكر هذا الصوفية يعني كارثه على الامه طبعا أنا أقول الغلات وإن كنا إذا قلنا نحن نريد مثلا كما يقول الشيخ سمتيني الصوفية إذا أريد بها التزكية لا مشحة في, في, في, في الاستلاح إذا قلنا لا مشحة في الاستلاح وأريد بها التزكية على شكل علي الفضيل والفضيل على شكل حسن البصري وعلى لا بس لكن هؤلاء الدجاجين الذين يفعلون هذه الأفعال الشنيعة، وانظروا إلى الآن ماذا ينشرون؟ واحد يرقص، يقول هذا ذكر، هذا ذكر. أقال الله حين كلوا أكل البهائم والقصور والقصور، إيش هذا؟ هل هذا ذكر؟ فالله مستعان وشوى الإسلام بهذه الطريقة، والآن يتسابقون، يتسابقون على ماذا؟ على هذه الطرق لتدعيم كراسيهم، لتدعيم كراسيهم، وهذه كارثة والله. والله هذه كارثة على كلين قلنا الثالثة أي شيء الكرامة الكرام. الرابعة الاستدراج والمكر الاستدراج والمكر الواحد يرى أن عطاه الله يعني شيء يشبه الكرامة وإذا به خلاص هذا استدراج هذا استدراج وانا رأيت واحد الدجاجي اليوم يعني هذا من الجفري يعني ذهب إليه الجفري يزوره وإذا به سفيه اللسان ثم بعد ذلك يقول هو الملك اللي عن عن يمينه لا يكتب هل يكتب حسنات والذي عن يساله لا يكتب سبحانه ربي العظيم وسبح الله أعجمي اعجمي لا يكاد يبين ويسب ان فاض قاذحه الفاظ مقذعه الفاظ خبيثه يعني بالغاية يتكلم طبعا لانه يقول خاء ويقول الله اكبر خرجت ايش معنى خرج اللعق بالفم فالله المستعان فالله المستعان يعني كوارث كوارث هؤلاء الدجاجين للأسف فالشاهد هذا يسمى استدراج ومكرا وهذا الاستدراج الذي ذكرنا لكم سابقا لمن وقع على الحلاج وقع على الحلاج وهذا كان استدراج له وقع ايضا لمن لأحمد غلام احمد أحمد غلا هذا ايضا كان في الأول يدعي الولاية، ثم بعد ذلك يدعي المهدوية، ثم ادعى الرسالة، ثم ادعى بعد ذلك الألوية، وعنده كتب بأن الوحي الذي كان ينزل عليه، الوحي الذي كان ينزل عليه، وقلنا من كرامته إنه مات في المرحلة، هذه من كرامته، إذن ما هذا؟ ما هذا؟ الله مستعان نعم، فكذلك النوع الرابع ذكرناه، نوع الخانس المعونا. المعونة يعني كما يظهر بسبب بعض عوام المسلمين تظهر له ع... لماذا هل تكون معونة كما يظهر هذا بسبب ايش بعض عوام المسلمين وضعفاء أهل الدين لماذا تظهر تخليصا لهم من المحن والمكاره هو ضعيف ونزلت به ك... نازلة فإذا يرى شيئا يكون ايش تاييدا له وتخليصا له من الميحن والمكانة التي نزلت به هذه تكون ايش قال لها المعونه المعونه السادس الاهانه والاحتقار الاهانه والاحتقار وهذا التقسيم هو في الحقيقه رائع في الحقيقة رائع هذا التقسيم الإهانة والاحتقار طيب قبل ان نتكلم عن الاهانه والاحتقار أذكرها يعني الأول المعجزه الإرهنة. الثاني الارعاصات الثالث الكرامات الرابع الاستدراج, الاستدراج والمكر الخامس المعونه المعونه, المعونة هذه من تقع تقاعد يا الناس وضعفاء المسلمين لماذا تكون في المحان لتخليص لهم ورفعا من هممهم الخامس لا المعونه الخامس الخامس اما السادس الاهانه الاهانه واش والاحتقار قالوا مثلوا لها والله أعلم يعني ذكروا في التاريخ كما فعل مسيري متى الكذاب حيث مسح بيده على رأس غلام خبروه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على رأس غلام وطبعا لما مسح بقي أثر مسح النبي صلى الله عليه وسلم يعني والمكان الذي مسحه قالوا له لم بتاتا بقي هكذا كما مسح به مسح له النبي صلى الله عليه فهو مسح لشخص كان عنده شعر ما شاء الله مثل نزار فإذا بهم قرع مسح مسلمة الكذب احضر يا نزار ربما يمسح لك واحد يعني يصيبك قرع فانقرع رأسه ولما بلغه أن النبي وإن كانت قصة فيها قال أن النبي صلى الله عليه وسلم تفل في بئر عذب ليزداد حلاوة فتفل فيه مسلمة فصارت ملحه ملح أجاجاً هذه من خوارق إيش؟ أي خالق خوارق فاسدة لكنها وانظروا الماء كان حلواً وأصبح ملحاً الرجل كان بالشعر فأصبح أصبح إيش؟ أصبح أصلاً انقرع انقرع واضح؟ فإذن هذا ها ماذا يقال له نقول له هذه من الخوارق الفاسدة من الخوارق الفاسدة هذه خالق أو لماذا خالق؟ خالق لكنها فاسدة وهي السحر والشعوذة وكذا يدخل فيها السحر والشعوذة كم واحد قلنا؟ غارب ستة. نعم لا ذكروا هذا ظلم الخوارق الفاسدة منها أيضا يدخل فيها خوارق السحر وخوارق شعوذة ونحوهما من الكهنة وغيرها هذه تسمى خوارق ولكنها كيف هي خوارق فاسدة خوارق فاسدة ولذلك قالوا الكرامه هي امر خارق للعاده غير مقرون بدعوى النبوه امر خارق للعاده وهو ايش قلنا غير مقرون بدعوى النبوه ولا هو مقدمة يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح عالم بذلك العب بها ذلك العبد الصالح طبعا ام لم يعلم عالم بها ام لم يعلم هذا ليس شرطا ولذلك شيخ الإسلام والتيمية رحمه الله تعالى قال كم سعر تأخرتم هذا الخطأ من مصطفى ومن على شاكلته من أتباعه لأنهم تأخروا علينا الشاهد قالوا القلب المعمور بالتقوى كما يقول شيخ الإسلام يا القلب المعمور بالتقوى لأن القلب ما يكون فارغ من التقوى وإما أن يكون معمورا بالتقوى إذا رجح بمجرد رأيه فهذا يسمى إيش يسمى ترجيحا شرعيا يقول شعر السنة الثانية فمتى ما وقع عنده وحصل في قلبه ما بطن معه يقول إن هذا الأمر كيف يقال له الأمر أو هذا الكلام يقول إن هذا الأمر أو هذا الكلام أرض لله ورسوله فكان ماذا كان هذا ترجيحا بماذا بدليل شرعي هذا أرض لله وارض لرسوله طبعا لا بد أن يكون والذين أنكروا كون الإلهام ليس طريقا للحقائق مطلقا أخطأ هكذا يقول شيخ أسلام تيمية فإذا اجتهد العبد في طاعة الله واجتهد في تقوى كان ترجيحه كيف هو لما رجع أقوى, رجع أقوى من أدلة كثيرة ضعيفة فيقول إلهام مثل ذلك يقول شيخ دليل في حقي وهو أقوى من كثير من الأقيسة الضعيفة والموهومة والظواهر والاستصحابات هذه كلها الكثير التي يحتج بها كثير من الخائضين في المذاهب والخلاف وأصول الفقه هذه غالب يكون يكون مبنية على التخمين لكن الواحد إذا كان حصل له التقوى وكان قلبه مليئاً بطاعة الله عز وجل فعندما يجتهد في طاعة الله عز وجل وتقواه كان ترجيحه لما رجح أقوى من أدلة, من أدلة كثيرة ضعيفه ولذلك ذكر انها سليمان الداراني قال عباره ما هي قال ان القلوب اذا اجتمعت على التقوى ان القلوب اذا اجتمعت على التقوى جالت في الملكوت هذا يقاله من ابو سليمان الداراني ذكرها شيخ الاسلام نتمي رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى إن القلوب إذا اجتمعت على التقوى جالت في الملكوت ورجعت إلى أصحابها بطرف الفوائد سبحان الله فعلا القلوب إما أن تكون جوالا كما يقول من القيم ها حول العرش أو حول الحش الحش تعرف الحشة النزاء الحش هو اللي مات فيها هذا الرسول دي القاديان المرحاض إما أن تكون جوالة حول العرش وإما حول الحش الحش فيقول بأنها جوالة هذا يتصل علينا نحن نقطعه ويتصل رفا الله ها. ها؟ كيف على التقوى جالت في الملكوت إن القلوب إذا اجتمعت على التقوى جالت في الملكوت ورجعت إلى أصحابها بطرف الفوائد من غير أن يؤدي إليها عالم علم ودعو والتق... اتقو الله ويعلمكم الله اتقوا الله إنما العلم بالتعلم طبعا ولكن يزداد العلم لما يكون التقوى لما يكون التقوى ولذلك قال إن القلوب إذا اجتمعت ماذا؟ على التقوى جالت في الملكوت ورجعت إلى أصحابها بطرف بطر الفوائد من غير أن أ... يؤدي إليها عالم علمة من غير أن يؤدي إليها عالم علمة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال حديث صح مصري الصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء إذن يقول شغل السلام المتينية ومن معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء من فحو الكلام أصحابها ومعه ماذا مع أشياء ثلاثة، معه وضيع، معه إنه البرهان، معه نور إغلاه الثاني يعرف حقائق الأشياء من فحوى كلام أصحابها، ولا سيما الأحاديث النبوية، فإنه يعرف ذلك معرفة تامة لأنه قاصد العمل بها، أو قاصد العمل بها، فتتساعد في حقه هذه الأشياء مع الامتثال. محبة لله ورسوله ولذلك الحديث القدسي الذي سبق ان ذكره لكم ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يرتش بها ولئن سألني لو ولا ولئن استعاذني لأعيدنه بعض الغلات الصوفية الذين قالوا بالحول الاتحاد جاءوا إلى هذا الحديث وقالوا ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احبته كنت سمعه ايش معنى كنت سمعه حافظا سمعه حافظا بصره حافظا يديه حافظا رجليه واضحه لكن هم قالوا كنت معنه يحل في ومن كان توفيق الله له كذلك فكيف لا يكون ذا بصيره نافذه ونفس فعالة كلما سمع الشيء يفهمه ويحفظه كثير من الناس إذا سمع فائدة أو سمع حديثا بمجرد ما يسمعه يكفي لذلك يقول الشيخ سامتينيف ان الله فطر عباده على الحق الله عز وجل اذا كان الله فطر العباد على الإسلام وعلى الإيمان على الإسلام فكذلك فطر مع العقل كل ماذا قال الله عز وجل؟ كل مولود يولد على الفطر فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه ولم يقل أو يسلماني لأن أصلنا هو ولد مسلم أصلنا هو ولد مسلم واضح؟ فلذلك قال فطرة الله التي فطر الناس عليها فإن الله فطر عباده على الحق فإذا لم تستحل الفطرة يعني إذا بقيت على أصليا شاهدت ماذا؟ شاهدت الأشياء على ما هي عليه كيف تشاهد هذه الأشياء؟ يفهموها جيد لا تفهموها كما يفهم فهمها الصوفية فأنكرت يعني شاهدت الأشياء فأنكرت منكرها وعرفت معروفها عندما تشاهد الأشياء فلذلك عمر رضي الله عنه ماذا قال؟ قال الحق أبلج لا يخفى على فطن هكذا هذا كلام يقال لا يصح رفعه هذا كلام عمر الحق أبلج واضح لا يخفى على فاطن. الفاطن والذكي والمؤمن طبعا فاطن يقول الحق أبلج لا يخفي على فاطن إذا رأى يعرف هذا حق. فإذا كانت الفطرة سليمة على الحقيقة وكانت منورة بنور القرآن تجلت لها الأشياء على ما هي عليه في تلك المزايا وانتفت عنها ظلمات الجهالة فترى الامور كما يقول الشيخ سنتيميا عبارته يقول فرأت الامور عيانا مع غيبها ترى الامور عيانا مع غيب الى ان قال واذا كان القلب معمورا بالتقوى اذا كان القلب واذا كان القلب معمورا لماذا المعمر ما شاء الله بتقوى الله عز وجل انجلت له الامور وانكشفت تظهر له الامور وانكشفت بخلاف القلب الخالي والمظلم ولذلك كان يقول كما كان يقول أحد مشايخنا بأن قلب الإنسان لا يخلو أمره إما أن يكون عامرا وإما أن يكون خاربا القلب الخارب لا يأتيه الشيطان ابدا لا ياتيه الشيطان والقلب العامر هذا هو الذي يأتيه الشيطان ولذلك كثير من الصحابة قبل إسلامهم كانوا عايشين في سعادة يعني الدنيوية عندهم لكن لما أسلموا جاءتهم الوساويس وتعلمون النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقولوا يا رسول الله ان احدنا يعني لو يسقط من السماء وياتي فقال أوجدتم ذلك ذلك صريح الإيمان ذلك صريح الايمان وامرهم يقول لا اله الله وامرهم يقن يقرؤوا المعوذتين وامر واخر جعل يا رسول الله عندما اتي للصلاه الشيطان فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعوذ بالله من الشر جم ولا عن يساره اذا معنى هذا أنه عندما يكون القلب فارغا خريبا لا ياتيش ولذلك من الأمثال التي تقال قالوا بأن المؤمن القلب المؤمن والشيطان قالوا الشيطان كاللس مثل الشيطان كاللس هل رأيتم لسا ذهب إلى بيت خارب ليسرق منه ماذا يسرق منه كذلك الشيطان هل رأيتم الشيطان ذهب إلى بي... بيت خارب ليفسده هو أصلا فاسد ماذا, ماذا سيفعل في الشطر فقالوا كذلك القلب الخالب ولهذا كان يقول سيدنا حذيفة رضي الله تعالى عنه صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عجيبة جدا يقول إن في قلب المؤمن سراجا يزهر إن في قلب المؤمن سراجا يزهر انصر إن في قلب المؤمن سراجا يزهر والسراج يعني المصباح يزهر ولذلك في الحديث اذا فهمتم هذا ان ذاك تفهمون حديث الدجال اذا فهمتم ما ذكرنا لكم ممكن أن تفهموا حديث الدجال حديث الدجال ما هو حديث الدجال حديث الدجال الذي يقول فيه النبي عليه الصلاه فهمتم ما ذكرنا اذا الآن ستفهمون حديث الدجال حديث طبعا صحيح ان الدجال مكتوب بين عيني كافر في رواية كافر حرف مقطعة كاف وحدها الفاء وحدها حرف المباني طبعا إن الدجال مكتوب بين عينيه كافر يقرأه كل مؤمن ليس هنا فقط زرقة ملاق كل مؤمن قارئين وغير قارئ كل مؤمن قارئين وغير قارئين معنى أن الله عز وجل يعني يدل هذا المؤمن ويبين له ما لا يتبين له المؤمن يعني يتبين له على أن هذا الدجال كافر وهذا لا يتبين لكل أحد فهمتوا الآن مجد. يعني معنى أن القرد إذا كان مليا بالتقوى مليا بالتقوى يتبين له ما لا يتبين لغيره فلذلك دل على أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره ولا سيما في الفتن وكيف يظهر ذلك يظهر في الفتن يظهر في الفتن تصور فتن، وانت امي ما لا تقرا ولا تمحو ولا تكتب رايت الدجال وإلى به بي مكتوب بين عليك اعوذ مكتوب بين عليك وانت لا تقرا نعم يبين لك ربنا عز وجل ويدلك الى حقيقه هذا الرجل الى حقيقه هذا الرجل وأحسن ما قيل إن الفتنة تنجلي للمؤمن كما ينجلي له اسم الدجال فتنكشف لك حال حالة أش حالة الكذاب وكذلك أهل الحديث ينكشف لهم لهم حالة ولهذا كما قالوا بأن كأن هذا شيء كأنه كيانا كما, كما يقول يعني واحد جاء قال هذا الحديث قال هذا الحديث باطل قالوا كيف عرفت أنه باطل أصاحبه أخبرك بأنه هو الذي تكره قال لا ولكن هذا شيء يعني أوقعه الله في قلوبنا يعني بكثرة المبارسة وكذا قال كيف ذلك هذا أمر غريب قال الى إلى فلان واسأله على فسجل أجوبته وذهب إلى فلان وإذا به يجيبه بنفس الأجوبة وإن كان يختلف في فقط ولا الى آخر قال سبحان الله لم تتفقوا على ماذا؟ على أن هذا الحديث كذا وكذا؟ يعني على الموعد وإذا بكلكم تحكمون عليه بحكم واحد وإن اختلطوا في الله فقال له اذهب إلى الصراف وانظر صيرفي وعطيه درهم من مغشوش. يقول لك هذا مغشوش تقول له كيف عرف؟ يقول لك هكذا صنعتي هكذا صنعتي وقالوا كأنها ها؟ كأنها يعني كهانة كأنها كهانة كذلك الحديث يعني عندما مارسوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما يسمعون أحاديثا امتدائني يقول لك هذا حديث مكتوب يقول لقيمك كما أن واحد إذا كان يلازم شخصا أنا ألازم مصطفى مصطفى يعني مصطفى يلازمون وأنا أعلم أنه مصطفى كثير منه فإذا قيل لأنه مصطفى سبحان الله لا ينام أنا أقول هذا يكلم دي ما مصطفى جالس في الدرس هو نائم جالس في الدرس هو نائم ماشي في السيارة هو نائم ربما لا أدري كيف يعني إذن ماذا تقول يعني من كثرة الاحتكاك ثم يقول لي واحد مصطفى لا يعجبه كذا وكذا في الأكل ولا أعرف أن مصطفى يأكل كثيرا اذا كيف هذا؟ اذا يكذب لماذا؟ لأنني أنا لازم كشخص يأتي واحد يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب رائحة الحنة أقول هذا يكذب النبي عليه الله عليه وسلم كان يكره رائحة الحنة كرها فطريا ويقول آخر إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أكل الضب أقول هذا يكذب <تصفيق> إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب اكل الثوم أكل أقول هذا يكذب يعني من كثرت يقول القيم في المنار منيف قرأوا كتاب المنار منيف يقول من كثرت محتكو بأحاديث النبي صل الله عليه وسلم يعرفون ما يحب وما لا يحب يعرفون ما يحب وما لا يحب كذلك الإنسان تنكشف له حالة الكذاب وحالة الوضاع على الله ورسوله متى عندما يلازمه كذلك الدجال تعلم أنه أكد الخلق الله مع أن الله يجري على, على هذا الدجال يجري الله على يديه أمور هائلة ويجري على يديه يقول الشيخ أسلام التيمياء مخارق مزلزلة مخارق مزلزلة حتى إن من يراه يفتتر به من يراه يفتتر به فيكشفها الله للمؤمن حتى يعتقد كذبها من بطلانها وكذبها من بطلانها يعتقد كذبة وبطلانة واضح؟ فإذن الدجال يكون معه مثل الجنة ومثل النار من آمن به أدخله جنته ومن كفر به أدخله ناره وهو في الحقيقة العكس حتى واحد يعني إذن معنى هذا ويكون له أتباع كثر وغالب من يتبعه اليهود والنساء وزيد عليهم المداخلة لأنهم يقولون على أن الإنساء إذا كانت له شوكة تجيب طاعتهم فالتجار تكون له شوكة، إذن المداخل يتبعونه، فالشاهد عندنا كلما قويا إيمان في القلب قويا كشاف الأمور للمؤمن، كلما قويا الإيمان، الإيمان هو المقياس، إذا قويا الإيمان يقوى انكشاف الأمر للمؤمن ويعرف الحقائق، حقائق يش هذه التجليات وهذا الفتن وهذا المصائب وهذا من البواطر والعكس أيضا كلما ضعف الإيمان ضعف الكشف قال العلماء يعني كما يقول شخص ذلك مثل الكشاف القوي شو هو الكشاف القوي؟ شو هو المقصود الكشاف؟ السراج السراج القوي إذا كان السراج ما شاء الله مرأته قوية نظفها الواحد و تعطي تعطي ضوءا جيدا والسراج الضعيف في البيت المظلم اذا كان, بيت إذا كان البيت مظلما وفيه سراجان واحد في زاويه واحد في زاويه والبيت كبير مثل مكتباتنا هكذا واحد في زاويه واحد في زاويه هذا كيف هو هذا ضعيف لانه نظر للدخان والاطربه التي على الزجاجه وهذا نظيف إذن أيهما يعطي النور أكثر؟ النظيف النظيف وكذلك قال قلب المؤمن ولهذا ربنا عز وجل قال؟ نور على نور في سوره النور. نور على نور قال بعض العلماء النور الذي ذكر في هذه الآيات هو المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق المؤمن ينطق بالحكمة المطابقة للحق وإن لم يسمع فيها بالأثر ما اسمعش فيها شيء آخر فإذا سمع فيها بالأثر كان نور على هذا ينطق بالحكمة وهو لم يسمع فيها شيئا مطابق للحق فإذا يسمع فيها الأثر وقال قول يوافقها فماذا يكون نور على نور كما كان عمر رضي الله عنه ينطق بكلام وينزل القرآن عليه هذا الذي يقول الإيمان الذي في قلب المؤمن يطابق ماذا يطابق نور القرآن هذا يسمي العلماء الإلهام القلبي الإلهام القلبي طارت يكون من جنس القول والعلم والعلم اي نعم ما يجب والظن أن هذا القول كذب يضم هذا يعني عندما يسمع الشخص لا لاحظوا هذا لعلكم شاهدتم هذا جاء واحد وقال كلاما فبمجرد ما تكلم قلت في حدسك وفي حدثك هذا كذب قال فلان عمل كذا وكذا أعمل كذا وكذا هذا العمل باطل أو قال بانهم قالوا في المسألة كذا وكذا تقول هذا القول هذا راجح هذا مرجوح هذا صائب هذا أصوأ هذا كذا يعني كيف رأيت هذا يعني إذا كان القلب إذا كان القلب نظيفا مليئا بالتقوى ولذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا قال في حق عمام. ماذا قال الحديث كان قد كان في الأمم قبلكم محدثون فان يكن في امتي منهم احد فعمر هذا. قد كان ها قد كان في الامم قبلكم محدثون وسننظر من, من مرر المحدثين قد كان في الامم قبلكم محدثون فان يكون في امتي منهم احد فعمر يعني في محدثون فان يكون في فيهم احد فعمر يعني عمر منهم والمحدث ما هو هو الملهم الملهم المخاطب في سره أو المخاطب في سره مخاطب في سره مثلا قولك يا نظام مرأيك تذهب معنا إلى مكان كذا وكذا فكأنه كلمك شيء في سرك قال لك لا تذهب معه لا تذهب معه ولذلك كان عمر يقول ما قال عمر لشيء إني لا اظنه كذا وكذا إلا كان كما, كما ظن مرة مرة واحد قال إن صدقني ظني هذا كان في الجاهلية كاهنا فقال له يا فلان تعالى ما كنت في الجاهلية لم تكن كاهن قال ما رأيت مثل هذا اليوم تستقبلني بهذا الكلام وأسلمت كذا إلى القصة المعروفة إذا ما قال لشيء إني لا اظنه كذا وكذا إلا كان كما ظن عمر رضي الله عنه ما تعلمون الموافقات التي وافق فيها القران ذكروا ان من الموافقات اكثر من ثلاثين موضعا وفيه مؤلفان مستقلان في هذه المساله وكان يرون يرون ان السكينه تنطق على قلبه ولسانه رضي الله عنه كان يرون يرون على ان السكينه تنطق على قلبه ولسانه هذا عمر رضي الله عنه فالمؤمن تنكشف له اشياء لقوه ايمانه طبعا لقوه ايمانه اذا كان يقينا وظنا لان الامور الدينيه كشفها له ايسر بطريق الاولى كما يقول شيخ الاسلام رضي الله تعالى فانه الى كشفها احوج فانظروا الى عمر يعني طبعا ما سلك فج إلا سلك الشيطان فج غير فج فكان يلقي الله في قلبه ان هذا كذا وان هذا كذا بعضهم قال العلماء مثلا قدم لنا واحد طعام عندما قدم طعام فبعضهم يقول ان هذا الطعام حرام كيف عرفت هل تعرف انه يتعامل بالحرام تعرف الشخص يتعامل بالحرام لا لكن وقع في صدري ان هذا حرام راى شخصا وقال هذا كافي الشافعي كان مع صاحبه في السفر واذا برجل في الباديه يرحب به يرحل بهم مرحبا مرحبا فقال له تعالى ننزل إليه رجل كريم قال والله إن صدق حدسي وفراستي هذا الرجل بخير وليس بكريم فالما نزلوا عنده وأكلوا ورادوا أن ينصرفوا شكروا قال هل تشكرني ادفع كذا وكذا للماء وكذا وكذا للطعام وكذا وكذا لجلوسكم و... وهكذا فأنت ترى الرجل تقول هذا الرجل وإن أظهر يعني صورة التنسوكل والتعبود هذا رجل فاسق وترى شخص آخر وتقول هذا ديوث وترى آخر وتقول هذا نوطي وترى آخر وتقول هذا خمار وترى آخر وتقول هذا مغني، وترى آخر وتقول هذا كاذب هل عندك دليل ظاهر؟ لا بل شيء ألقاه الله في قلبه وهذا ليس لكل أحد هذا على الإنسان ليكون قلبه منورا قلبه منورا كما قال شيخ الإسلام نوتينيا وكذلك العكس يلقي في قلبه محبة لشخص وأنه من أولياء الله وما رأاه لأول مرة يرى القلوب جنود مجندة ما تعارف منها أتنف وما تناكر منها اختلف بمجرد ما ترى شخص سبحان الله يدخل في قلبك وتحبه بمجرد ما تراه تكرهه. كأنه أكل ابيك وانت وأنت ما رأيته لأول مرة رأيته ونظرت إليه الله المستعان وكريته اذا معناها هذا أن الله عز وجل ألقى هذا في قلبينه وإذا تأملت وتتبعت تجد عثمان يدخل عليه شخص وإن كان آخر تكلموا فيه قال لو كنت راجما أو أحد أو يجل أحد بمجرد الظن لجلبته منظر الإمام مالك أيضا يرى شخص وينظر إليه ويقول هذا كذا وكذا إذن معنى أن الشافع كان إذا نظر إلى الشخص يقول هذا كذا وكذا أو إذا رأيت شخصا تقول لا يستبعد أن يكون هذا من أولياء الله الصالح ترى الواحد وما شاء الله يتصنع لك وتقول هذا الرجل لا أستبعد أنه منافق لا أستبعد أنه منافق لأنه ينافق قال شيخ سبنتين يوم من هذه الناحية قصة الغضب قصة الخضر يعني هذه من هذا الباب لان قصه الخضر كل واحد ادعىها لنفسه الصوفيه ادعاها غيرهم الخضر عالم هذه الاحوال المعينه بما اطلعه الله عليه بدلنه وقال انك على علم علمك الله لا لا تعلمه لا على علمه. وأنا علم, علم علمني الله لا تعلمه او كما قال فهو نبي من الأنبياء وليس هو الولي. ولهذا شيخ بعد الكلام الطويل إذا أردتم إلي في الجزء العشرين ثم يقول وهذا باب واسع هذا باب واسع لأن ترجعون للجزء العشرين من إلى الجزء من ما بعدها صفحات كثيرة وهذا باب واسع يطول بسطه فقد نبهنا فيه على نكة شريفه على ما تطلعك على ما وراءها هذه هي الكرامات إذا كانت هذه الكرامات من هذه الناحية تكون تأييدا أو تثبيتا أو إعانة للشخص أو نصرة للحق فهذه كرامة بقي السؤال ونختم به إن شاء الله لماذا الكرامة في التابعين أكثر منها في الصحابة؟ لماذا الكرامة كانت في التابعين أكثر مما كانت في, في الصحابة؟ لماذا؟ صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة عندهم من التثبيت والتاييد والنصر عندهم من التثبيت والتاييد والنصر ما يغنيهم أو ما يستغنون به عن الكرامات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيخنا في قضية الدجال قال إن كنت آه أنا, أنا بين أظهركم كان بين أظهرهم فهو هو تثبيتهم وهو نصرهم وهو معونتهم وهو عليه الصلاه والسلام الى غيره. اما التابعون فهم دون ذلك ولذلك كثرت الكرامات في زمانه لماذا تاييدا لهم وتثبيتا ونصر الحق الذي هم عليه ها الذي هم عليه واضح هذا اذا هذا هو الفرق بين الكرامه التي وقعت في زمنهم شيخنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني القرون اي نعم خير ثم ايضا سبق ان قلنا من اصول السنه والجماعه التصديق بكرامات الاولياء وما يجري او يجري الله على ايديهم يجري الله على ايديهم من خوارق العدد هذه بعض ما قيل في الكرامات وقد تواترت النصوص من الكتاب والسنة والوقائع قديما وحديثا على وقوع كرامات الله لأوليائه المتبعين لأنبيائه لا بد من هذا المتبعين لأنبيائه وأن الو... أن... أن ال... الكرامة ليست شرطا في الولاية. إن, الولاية أن الكرامة ليست شرطا في الولاية هذا باختصار فيما يتعلق بهذا النقاء وغدا إن شاء الله عندنا حبي... صحيح البخاري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tak.